مطرقا يبكي فأبكاني وهاج من قلبي المكلوم أشجاني في زهرة العمر إلا أن دهرك لا يرعى الشيوخ ولا بكى فكادت له نفسي تذوب أسا كأن راميه بالسهم أصماني دنوت منه أحاكيه وأسأله عني أواس جراح المطل العاني سألت ك الغلام كأن الله يلهمه إلها ما صبيا أو سليمان إنت يا عم فسن رفعة عجبا وإنت عرفت لقافٍ أبري عن أصلي وشيقاني فقد تروحي أمي والحبب أبي فقدت تأهري وأروحي وجيراني ما سحت دم الفت وقلت له سمعت منك فقد فكري ووجداني كوني جرحك في قلبي يسيل دما فارحم صيباك فما أشجاك أشجاني لا تأسى أن عشت بعد الأهل منفريدا فكلنا لكذاك الوالد الحاني وكل أزوجنا بها شغف لتفتديك بروح قبل جثماني تهلل النشيق الباكي وقال أجل يا عم إني في أهلي وأوطاني يا عم أحييت من أبني ومن ثقتي أبني يمين بالها شكراني أمي في الارض لا تأسي ولا تهني إن سنفلك من شيب وشوباني أمي في الارض لا تأسي ولا تهني إن سنفلك من شيب وشوباني أمي في الأصل لا تخي ولا تني إن سنبك من شيب وشوباني إن سنبك من شيب وشوباني إن سنبك من شيب وشوباني